يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يس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 Inna Allah Semih Bacir Ya'lamu ma bayna aydiyihim Wa ma khalfahum Wa ila Allah tujjahul amur Ya ayuhal ladzina انركع واسجد وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ووجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج